بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ان ابني سكن من الجن ففسق عن امر ربه اف تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو مئسن الظالمين وهذا عود إلى الرد على أرباب الخيال والكبر والعياذ بالله من قريش الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبوا واقترحوا ما اقترحوا وأنه يبعد أولئك المساكين فضرب لهم أمثل بالمتكبرين الذين لم يدعنوا الله سبحانه وتعالى ولا لشرعه وكفروا بالله جل وعلا وخاله أمره واحتقروا الناس وضرب مثلاً لذينك الرجلين الذين آت أحدهما جنتين عظيمتين وبستانين عظيمين وتكبر على ذلك المسكين وضرب لهم أيضاً مثلاً بالدنيا وزوال الدنيا وهكذا ذكر إبليس وحال إبليس لعلهم يتعظوا به مع آدم عليه الصلاة والسلام فهذا عود إلى الرد على أولئك المتقدمين بعد أن ذكر ما ذكر من العرب ووضع الكتاب يوم القيامة عادل متقدم ممن أبأ أن يستسلم للحق ويدعي الحق وتكبر على الضعفاء والفقراء والمساكين فهذا إبليس تكبر على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ففيه عظاه وفيه موعظة لقريش المتغطرسين المتكبرين للإستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى فقال الله وإذ قلنا للملائكة سجدون أي يا محمد وقت قولنا للملائكة سجدون آدم فإن إذ مفعول به لفعل المحذوف اذكر هذا الوقت لهم وهو وقت أمرنا للملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فسجدوا أجمعون إلا إبليس اللاعين تكبر على آدم ولم يرتضي هذا الأمر فأبأ أن يكون من الساجدين ورد أمر الله سبحانه وتعالى فكان من الخاسرين برد أمر الله وقريش لهم عبرة في إبليس الذين ما يريدون يدعنوا من أجل الفقراء وفلان وفلان بعد فلانا وابعد فلانا فهذا إبليس مثلكم وانظروا إلى أي شيء صار بإباء الأمر والاستكبار على آدم وعدم السجود له طاعة لله سبحانه وتعالى صار من الكافرين ومن أهل النار عياذه بالله فقال الله لنبيه وإذ قلنا أن يذكر وقت قولنا للملائكة سجدوا لآدم والمقصود بالسجود هنا سجود تحية وإكرام بالخرور لآدم عليه الصلاة والسلام لا سجود عبادة لآدم وإنما هو سجود تحية وإكرام لهذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه فأمر الله ملائكته أن يسجدوا له فنفدوا أمره وطاعوا أمره واطاعوا أمره جل وعلا إلا هذا ال... الذي تعلمون حالهما ذكر الله سبحانه وتعالى مصفاته الخبيثة فأباء يسجد لآدم مستكبر عن سجود التحية وهذا رد لأمر الله سبحانه وتعالى فسجود العبادة لا يجوز كائنا من كان وإنما هذا سجود اكرام وسجود تحية كان يفعل قبل في الملل المتقدمة وهكذا جاء في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم سجدوا لابنهم يوسف سجود تحية وسجود إكرام أما سجود عبادة فهذه الشريعة نسخته سجود العبادة وسجود التحية منسو قبل وبعد لا أحد يسجد لأحد سجود عبادة ولو كنت آمراً لأحد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق فسجود العبادة في جميع الملن المتقدمة والمتأخرة لا يجوز والسجود الإكرام كان موجودا فيما تقدم من الملن وقد فعله والد يوسف يعقوب وهكذا أبناؤه لابنهم يوسف عليه الصلاة والسلام وهكذا أمر الله الملائك أن يفعلوه لآدم عليه الصلاة والسلام فنفدوا ذلك فهو عباد لله وإكرام لآدم عليه الصلاة والسلام فسجدوا أي جميعا سجدوا طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود منهم إلا إبليس فإنه أبأ استكبر ولم يكن ساجدا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي أنه ما استكبر والعل في كونه أنه لم يسجد لأنه وهو من الملائكة لو كان من الملائكة لم أعص الله لا يعصن الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن كان من الجن لما كان من هذا الجنس الذي هو يقع منه ما يقع من المخالفات لعدم العصمة فإنه أبى أن يكون من الساجدين وأما الملائكة فمعصومون لا يأبون السجود لله سبحانه وتعالى ولا شيء مما أمرهم به جل وعلا أما إبليس أبى واستكفر كان من الجن لأنه من الجن ففسق عن أمر ربه ولم يطع ربه جل وعلا وقد الناس في هذا الاستثناء إلا إبليسه هل هو استثناء متصل أو استثناء مقطع فمن أهل العلم من يرى أنه استثناء متصل لأن هذا هو الأصل أن الثاني يدخل في حكم ما قبله ولولا هذا الإخراج لدخل لكن اخرج بهذا الاستثناء ابليس ولولاه لا دخل في حكم ما تقدم فان هذا الاستثناء متصل وهناك ملائكه يقال لهم او هناك ملائكه يسمون بهذا الاسم انهم يسمون بالجن وهم ملائكه في حقيقة الامر وابليس من هؤلاء من الملائكه الذين لهم طائفه يقال لها الجن فهو ابى أن يستكبر وهذه الطائفة غير معصومه غير معصومه التي هي طائفة الملائكة التي من الجن غير معصومة فربما يقع أحدهم فيما لا يجوز وأما الطائفة الأخرى من الملائكة فهي طائفة معصومة فإبليس كان من الجن أي من الملائكة الذين يقال لهم الجن وكان حصل منه ما حصل لأنه ليس من الملائكة المعصومين وإن من ملائكة الصنف آخر يقال لهم الجن فحصل منه ما حصل هذا الرغم وبناء عليه فالاستثناء متصن وإبليس من الملائكة لكن هؤلاء الملائكة يقال لهم الجن وذهب آخرون إلى أن الاستثناء مقطع ولكن إبليس, لكن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولم يطع ربه جل وعلا وهذا هو الأقرب والله أعلم أن الاستثناء مقطع فإبليس ليس داخلا في الملائكة بل هو من الجن وهو أب الجن وهو أصل الجن وذريته منه خارجه وتناسلت منه كما تناسلت ذريته آدم من آدم فإبليس خلق من نار سموم وليس من النور الذي خلق منه الملائكة فالصحيح أن إبليس ليس من الملائكة وأن الاستثناء الموجود هو استثناء مقطع وليس بمتصل والآخرون يقولون هو متصل وهناك طائفة من الملائكة يقال لهم الجن وهذا النوع توالد وهذا النوع غير معصوم في فالاستثناء متصر هذا النوع يتوالد إلا إبليس إلى أن قال أفتتخذونه ذريته وأولياء فهذا النوع يتوالد من الملائكة وهكذا أيضا غير معصوم وأما النوع الثاني فلا يتوالد وهو معصوم وقالوا لا في أن يكون من الجن الذين قالوا بالاتصال لا ينافي أن يكون من أن يكون ملكا من ال... يعني من الجن انه لا يكون من الملائكه فالله يقول جعلوا بينه وبين الجنه نسبا وجعلوا بينه وبين الجنه نسب والمقصود هنا الملائكه فان قريش زعمت ان له بنات سبحانه وتعالى تعال عن هذا فجعلوا بينه وبين الجن نسبا والمقصود الملائكه هنا ينافي يكون ابليس من الجن أنه ليس بملك وهذا الذي يظهر فيه نظر وإنما قيل وجعلوا بينه بين الجنة نسب أي باعتبار الاستتار فإنهم استترون لا يرون الملائكة فقيل لهم جن ولا باسا يطلق على الملائكة بأنهم جن باعتبار الاستتار وليس كل ملك جنيا وليس كل ملك جني باعتبار الاستتار وليس كل جني ملكا فإنهم اشتركون بالاستثار مع الجن ولكن ليس كل جني يقال له ملك وإنما يقال كل ملك جني باعتبار الاستثار لا مانع من ذلك كما قال الله جعلوا بينه وبين الجنة نسبه أي بين الملائكة جعلوا بينه وبين الجنة نسبه أي بين هذه الملائكة نسب مع الله سبحانه وتعالى فإطلاق اسم الجن على الملائكة باعتبار الاستثار أنهم استترون لا يرون فقال الله هذا فعلى هذا كل ملك جني منها بهذا الاعتبار أنه مستتر وليس كل جني ملكا فإن الجن ليس من الملائكة كما هو معلوم لكن لو قال الشخص أن الملائكة الجن باعتبار الاستتار ما فيه مانع فالله قد قال هذا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة أي بين الملائكة التي تستتر أما أنهم جن بالصلاح المعلوم, أو بالصلاح المعلوم والعرف المعلوم فهذا لا يجوز لكن إذا كان من حيثية الاستثار فقد قال الله جعلوا بينه وبين الجنة نسمى فقد يستدلون بهذا إلا إبليس كان من الجن ممن استتر. ولا يرى ممن استثر ولا يرى وليس معنى أنه هو ملك بل هو ملك ولكن باعتبار الاستثار قيل له من الجن والذي يظهر أنه من الجن حقيقة فإن خلقه غير خلق الملائكة كما هو معلوم وصفته غير صفة الملائكة فهو عاصي الملائكة لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يأمرون فهذا هو الصواب أن إبنيس من الجن حقيقة لا باعتبار الاستثار بل حقيقة من الجن لخلقه ولصفاته الذميمة أنه عاصي لله سبحانه وتعالى والملائكة لا تعصي وأما هذه التأويلات فالذي فيها يظهر بها شيء من التكلف تحتاج إلى توقيف ما ذكروا أن هناك ملائكة يتوالدون وليسوا بمعصومين هذا كله يحتاج لدليل فهل الملك سمى جنية باعتبار الاستثار كما قال الله جعلوا بينه وبين الجن نسبة وبين الجنة نسبة قال رحمه الله ففسق عن أمر ربه أي خرج عن الطاعة بعصيانه لأمر الله والأمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام ففسق بمعنى خرج والمقصود بالفسوق هنا الفسوق الأكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى والمروق عن الدين فإن إبليس مرق عن الدين بعد أن كان من المقربين خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وليس الله العافية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى متعجب من صنيع بعض الناس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهذا السفهام إنكاري توبيخي ويتضمن التعجب أفيتخذ هذا الخبيث مع ذريته من أولاده أو من أتباعه يتخذون أولياء من دون الله الذي خلقكم سبحانه وتعالى وهم لكم عدو وأنتم تعرفون عداوتهم وما هم عليه من السعي في إبعادكم عن الله سبحانه وتعالى فتتخذونهم أولياء هذا عجب وقد علمت عداوتهم فهذا موطن غر وموطن عجب فالاستفهام هنا إنكاري وتوبيخي ويتضمن شيء من العجب أو التعجب أفتتخذونه أي إبنيس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وعدو هنا المقصود به أعداء على ما تقدم معكم أن المفرد قد يوضع موضع الجمع وهم لكم عدو أي أعداء كما هو معلوم مما تقدم عن العرب والدليل على ذلك وهم فإنهم جمع ويخبر عنهم بجمع. لكن هذا اسم جنس يتناول الواحد الأكثر وهم لكم عدو أي أعداء قال وهم لكم عدو مئس من بدله أي بئس لهؤلاء الذين وضعوا هؤلاء مكان الله سبحانه وتعالى واتخذوهم جعلهم بدلا مما أمر الله سبحانه وتعالى به استعاضوا بالشر عن الخير واتخذوا ذرية إبليس أبدالا وبدلا عن الله سبحانه وعن طاعة الله بئس للظالمين هؤلاء المتخذين إبليس وذريته بدلا بئس لهم البدل بدلا فيكون الفاعل مستدر وهو المخصوص وهو غسي الفاعل المستتر تقديره هو والمخصوص بالمدح أو الذم محذوف ابليس وذريته ودل عليه السياق فان المخصوص بالمدح او الذم قد يحذف ومنه هذه الايه بيسه هو اي ابليس اي البدل بيسه هو اي البدل للظالمين الذين استعاضوا بذلك بدلا اي ان المخصوص بالذم محذوف تقديره ابليس وذريته لأن بئس لها فاعل ولها مخصوص بالمدح أو الدم بس لها مخصوص بالذم ونعم لها فاعل ولها مخصوص بالمدح قد يذكر وقد يحدث فتقول نعم الرجل زيد بئس الرجل زيد فذكرت المخصوص بالمدح والمخصوص بالدم وقد يحدث كما في هذه الآية بئس من بدل إبليس وذريته كما دل عليه السياق قال رحمه الله ونحاصل كما سمعت أن هذا عود إلى الرد على المتكبرين من قريش فذكر لهم آدم وإبليس واستكبار إبليس على آدم وأنتم تستكبرون على محمد وعلى أصحابه وهذا شأن إبليس نسأل الله سبحانه وتعالى نعيد له بشره هذا شأن إبليس الذي تصرعونه قال رحمه الله قوله عز وجل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ فَمَنْ يَعْرَى بِإِذْ به بِهِ على الصحيح لفعل محذوف تقديره واذكر وقت ذكرنا أو اخبارنا هذا واذكر وقت قولنا للملائكة اسجدوا لآدَم واذكر لهم هذا الوقت الذي حصل فيه ما حصل فما أحسن القرآن وما أعظم تناسق لآياته الله انظر لك رأي من حوال الآخرة هما يكون فيها ثم عادل أولئك المعرضين وذكرهم بهذه الحادثة لعلهم استفيدوا من هذا وأن أسوتكم إبليس قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يقول واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا الا ابليس كان من الجن قال ابن عباس كان من حي من الملائكه يقال لهم الجن الله اعلم ان هناك حي من الملائكه يقال الجن وابليس منهم غير معصومين ويتوالدون الله اعلم نورنا ما كان مشغيتي يا قال كان من حي من الملائكه يقال لهم الجن أو الذي عنده قتل الندى في باب الاستثناء يأتي به باب الاستثناء الكرام على هذه الآية كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة فهو أصل الجن قال له الصواب إن شاء الله أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة والقول بأن هناك حي من الملائكه يقال لهم الجن الله اعلم قال رحمه الله ان نرجع قليلا ثم نواصل وقال الضحاك لا يؤاخذ ما بجرم لم يعمله نعم وما ربك بيظلم من وهنا ولا يظلم ربك احدا أي لا يؤاخذ أحداً بظلم غيره وبجرم غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى وهكذا لا يؤاخذ أحد أحداً بعمل لم يعمله فهذا من عدله سبحانه وتعالى الذي نفى عن نفسه هذه الصفة التي هي من صفات السلوب فإن الصفة تنقسم الأقسمين ومن هذه الأقسام صفات السلوب هذه لا يجوزاً تثبت لله سبحانه وتعالى صفات مثبتة وصفات منفية عن الله فمن المنفي عن الله اللغوب وهكذا النوم السنة ومنها أيضا كذلك ما ذكر هنا ولا يظلم ربك أحد الظلم هذا لا يصبه ربنا سبحانه وتعالى إثباتا له وإنما ينفع عنه وقال عبد الله بن قيس يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات, ثلاث عرضات. فأما العرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشمانه ورفعه بعضهم عن أبي موسى قالوا قد روى عن الحسن عن مرفوعا ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسبع عن أبي هريرة فالرافع ضعيم وهذا الحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه قال قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم يقول واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال ابن عباس كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة فهو أصل الجن كما أن آدم أصل إنس قوله ففسق أي خرج عن أمر ربه عن طاعة ربه أفتتخذونه يعني يا بني آدم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي أعداء روى مجالد عن سعيد مجالد ضعيف روى مجالد عن الشعبي قال إني لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال أخبرني هل لإبليس زوجة قلت إن ذلك العرس ما شهدته وما أحسن هذا الجواب ما حضر العرس حق ابن يس حتى يقال له زوجه ولما له زوجه وظاهر القرآن يدل على ذلك التناسر لا يكون إلا بين الرجل ومرأة بين الجنسين لكن الله أعلم أيشه تزوجنا ما لدى لما حضر هذا جواب يجاب به لمن علم أنه يسأل أسئلة المتعنتين وأسئلة أيضا الذين يريدون إعجاز المسؤول فيعطى مثل هذا الجواب قال إني لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال أخبرني هل إبليز زوجة قلت إن ذلك العرص ما شهدته ثم ذكر قوله تعالى فتتقدون أفتتقدونه وذريته أولياء من دوني فعلمت أنه لا تكون الذرية ذكر هذا إلا من الزوجة فقلت نعم فأجابه بعد ذلك وعرف أن الذرية لا تكون إلا بين زوج وزوجة فإبليز له زوجة لأن الذرية تنازل من ذلك وقال قتال يتوالدون كما يتوالد بن آدم وقيل إنه يدخل ذنبه في قبره فيبيض يدخل ذنبه في قبره أو ذنبه ذنبه شوف لنا ذنبه كأنه من ذنوب ذنبه شكلا عندهم يدخل ساكن يدخل ذنبه في دبره هو نفسه لين في دبره لا في دبره وقيل انه يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفق البيضه عن جماعه من الشياطين الله يعلم الله يعلم ان ابليس توالده يكون بهذه الصوره انه يدخل ذنبه في دبره فيبيض وإذا بالذرية تنفلق يأخر... يبيض أحسن ذا فيبيض فتخرج الذرية هذا الله أعلم به أنه يكون هناك بيض ثم يحصل شيء من الفقس لهذا البيض وتخرج الذرية بعض الأشياء تحتاج إلى دليل وسياء الله يدل على النور غير صحيح فالأول هو الأغرب يتوالدون كما يتوالد بني آدم هذا هو الصواب وليس معنى أن إبنيس الطريقة التوالد هو أنه يدخل الذنب في الدبر فيحصل البيض ثم يحصل ما يحصل من خروج الذرية من ذلك البيض فقول قتاده والصواف وقد عبر عن هذا القول الثاني بما يدل على تضعيفه وقيل سيرة التمريض التي تدل على تضعيف الأقوال في الأصل وقيل إنه يدخن ذنبه في دبره فيبيضوا فتنفنق البيضة عن جماعة من الشياطين قال مجاهد من ذرية إبليس لاقص إلى آخره يأتي في وقت آخر الشيء منه كل هذه إسرائيليات لا يعتمد عليها ما ذكر في شيء منه إلهنا سبحانه والحمد لله إلهنا